بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة آفظة رافعة إذا وجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكانت أباء منبتاء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشحمة ما أصحاب المشحمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مأمونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يخدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحون عيد كأمثال اللؤلؤ المكمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لوا ولا تأشيما إلا قيلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْمَوُودٍ وطلحٍ مَنْضُودٍ وظِلٍ مَمْدُودٍ وماءٍ مَسْكُوبٍ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفوش مرحوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا بَنَتْرَابَ بِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ في سموم وحميم وضب ممن يحيوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرعون على الحِنْثِ العظيم، وكانوا يقولون أَإِذَا مَثَنَّا وَثُنَّا تُرابَ وَهِضَامٌ أَإِنَّا لَمَبَعُونٌ أَوَأَبَاؤُنَا الْأَوَّلُ الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكرون من شجر من دقون. فمالئون منها البطون؟ فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نجلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فَرَأيْتُمْ مَا تُنونُ أَأَنْتُمْ تَخْلُوْنَهُمْ أَمْنَحْنُ الْقَالِقُنَّ نَحْنُ قَدْ دَعْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ عَلَىٰ أَنْ بدل أمثالكم ونُنشئكم في ما لا تعلمون. ولقد علمتم نشأت الرؤول فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحبون أَن هم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفسكه إن لمن رم بل نحن محون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 أفرأيتم النار اللتي تون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين